ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحالمون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه